بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سپاسو ستایش بو او خدایی که هرچی لعاص ما نکانو زویده هيا هموی او خواهنیتی ستایشو سپاس لقیامتیج دا هر پیشکش بوده کرید او خدایش او آگایا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ أوزاتا دزانيت تشيد تشيد بناخي زويداوت تشيشي لي دتدروا تشيل اسمان دتخواروا وتيش بييدا برز دبيتوا براستيو خدايا مهربان ولي خوجبوا بالنسبه ايمان دارانو توبكارانو وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه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 قیامت هر نایتو نامان گاتید، ای پیغمبر پیان بله، نخیر وانیا، سوین بپروردگارم هری خطان ده گرید، چون اوزات زانای و شاراوکان، چاگ ده زانید که برپایده کاد، اندازه چشی گردی لیگ لآسمان کان و زبیده لخدا ون نابید، أروها لا يج يا قورتر نيا كلك تايبتي رونو أشكراد على لوحة المحفوظ ذا تومر نكرابيت ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. اما شبو او يبدا اشتي او نبدا توا كبا وريان هناو كردو تشاكا كانيان انجام داوا اوان اللي خوشبونو رزقو روزي الناس كون ازدار لا بهشتي بريندا بايان أوانشكا هولو كوششيان داوات بربس دروز بكن لريقي بيامي امدا ودازانن لسزاي امار رزغاريان دبيت اوانس سزا توليشي زور بسو فرازاريان بو اماديا وير الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك و يهدي إلى صراط العزيز الحميد اواني زانستو زانياريان پیدراوا چه زانستي آيني و گاورو جو یا اواني رودة چن لا زانستا ما ديکاندا چاق <تصفيق> دزانن اويل لائن پروردگارتوا بود روانكراوا راوا هر او حقو راستا هدایتو رينموی بخش شبو ربازی پروردگاری خاوند صلاتو شایستي سپاسو ستاییش وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ايا بيابيكتان بي ناسينكهو التان بداتي دكاتيك بارچا بارچا بونو هلا هلا بون لتوي خاغدا ايوا بيغمان دو بارسر لنوي دروز دكرنوا افترا على الله كذبا ان به جنن بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد آیا او دروی بدم خدا و حل باست وا؟ یان شیتی سریل داد وا؟ نخیر وانیا، بالقوه وانی کباب ورب زور دور دان. آثا لم ما بین ایديهم و خلفهم من السماي والارض إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب جَايَ أَوْ نَسْرَنْجِي دَوْرُ بَرِي خُيَا نَدَاوَا چِي دَوْرِي دَاوُن لَأَسْمَانُ زَوِيدَا سَرَنْجِي بَرْدَمِيَان نَدَاوَا أَوْ رِگْلَ دَاوَا وَالنَّادَنَوَا اگر بمانید بنایی زویده دیان بین خوار و یان پارچه گل آسمان و بسريان دا برده دينوا براسی آلو تو آنود صلاد داریدا نشانه رونو آشکراهیا با هربند یک کج رابته و با خداو هوشی لای رزاماندی او بید ولقد آتينا داود من فضل یا جبال او بی معه والطير وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ سوئن بخدا براست ايمان ريزو بایخشي زورمان بخشي بداود للايان خوما نوا فرمان من دوا اي چهو كانو كان تسبيحاتو سرودي ستايشي استائشي لقل دابلينوا. اروها آساني شمان بو نرم کرد وکو معجزيك تا پداو سيكاني بآساني ليا دروز بکات أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير هروها فرمان من پيداكا تندها كلو زنجي فراوان دروز بكا القوت تنين كانشي بررق و بخو لأيك تيك حال بكا هر واح فرمان من پیادان کارو کرده وی چاک انجام بدند. دل نیاش من که من بینام باو کارو کرده وانی کدیکن. و لس لی ما شهر و رواحها شهر. و له عین القطر. و الجن من يعمل بين يديه بإذن ربهم وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ با سُلَيْمَانِيش با مان خستش جر فرمانيه و بيانيان یقمان گرره درويشتهو اواران یقمان گرره دهاته كاني مسيش مسيشمان بوتوانده و لجنکانیش هندهکمان بور راه نکه لبرداسیده کار بکن به فرمانی پروازگاری جاویل نفرمانی ایم در بچید سزايد دو زخی پیداتیجیم. يعملون له ما يشاء مم حاريب و تماثيل و جفان و قدور الراسيات يعملون انا داود شكرا وقليل من عبادي الشكور سليمان هرچي بيويستايا جناكان بويان دروز خدا پرستي لپيكرو قاپو کاسا وك حوزي فراوان هرها من جوري گوريوا كلجيگي خوي دازراو و نازوليت انجا پيمانوتن اين بو شين كوتواني داود اذا بكر دارو قفطار سباس گزار بن تا کلق الخلق شيدا بكن هر چند كميقل بندكان مزور سباس گذارن ملم ما ألمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ كاتيك <تصفيق> برياري مردني سليمان ما نداو مرد تنها مرانا نبيت كا قتان كي كلور ذكرد هيتش تيج أوانى أقدار نكرد لمرد نكىي جاك سليمان كود برو دا أو ساج نكان زانيان سليمان دميك ووفاتي كردوه جگر غیب زانو نهایی زان اول لکارو فرمانی نا خوش و رسوا ندبون، تون کلا ترز دا سخد دا بونو نیان زانی مردوه. لقد كان لسبب في مسكنهم آيه جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدت طيبة و رب الغفور سویان بخودا براسی به خلچی سبائ لولاتی خویان دا بالقو نشانه د خدا آشکرای کعویش دو باخی زور جو ربود لای راستو چپی ناوچک دا فرمانیان پیدربو که بخون لر رزق رو روزی پروردگار تانو سپاز گزاری بن ولاتی چی خوشو آводان پروردگاری چی لی خوش بول لی برد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل الخمط وأثل وشيء من سدر قليل جوان لباتی شکران بجیری خدا پرستی پشتیان حل کردو، بدم بان جوازی خدا و نتون. به هی اواوا، امش چی ویران کرمان بسر دا برالله کردن، کباخو بیستانی کاول کردن. او سال جیاتی آودوباخه جوریا، دوباخی درکاوی بر تالو، درختی به بری وقت درگذو، کمیک درختی صد کا بر چی کمی پیمان بخشیم. ذلك جزايناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ابو جرس سخطت طولما ليسند بهي او وكا ب يا اي ماتوا لا هر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 دهاتو اوداني اشكرامن بربا كردبو كببي ماندوبون اوان سفر ياندكرد لنيوان شامو يمندا ماوين يوان دهاتا كان يندبري با سانيو بي ماندوبونو بي مانوتبون ده سفرو بازرگانيب كن برونچاندها شو روش بي اويهج ترسو بيمتان حبيت فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كتير لو نازو نعم تشبه زربنو وتيان. نواني الرجيس سفر كان ما نلي يقدور بخروا. بقمان بام کرد یما شکر دمان بداستانو باسی سرزاری خلچیو پار چ پارچمان کردن زور بخراپی براستی ال رو حالتان دا بلګو نشانه زوره هه بوکسانیک زور خو قربن لکاتی نا خو شو تنګان دا سپاس گذار بن لکاتی خوشیده هو بدن وک او قوم نن بارا بیانو گرن نبن ولقد صدق عليهم إبليس غنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين. وما كان له سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ جوانب ابليس هيج دصلاه يا شي بسريان داب بيت والكو ايما الرون لا غمبر تو بسر هم مشتك هيت قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَكٍّ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ضَهِيرٍ اي اي پیغمبر باوال بله هرهانا و هاوار ببنبو اواني كل جاتي خدا ديان پرستم چونكه اوانا خاوني بتوكتر لگرديلي گنين نلا اسمانه كانون نلا زويداو هيچ هاو بش يو هاو كاريتيشيان نييت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 イツ तकाए चिस सुदी न लै खुदा मगर बो कस एक खुदा मूरत दा بيد हता ओकाए का तरस लदली हमयान लाछु होशान पधात वले او چی فرمو لولام دا ضلین حق راسود روستی فرمو هر اویش برزو بلندو گوریا قل من يرزقکم من السماوات والارض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَنْ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اي پیغمبر بها والگران بلي چه رسقو روزي تان پیدبخش شد لأسما نکان وزوية وا اگر بها سپلايان وولاویان ندایتوا تو بلي مگر هر ذاتي الله روزي بخش نیا او سا پیان يقولون أنه لا يزال يا إيوه لسرق راس درس لهداية يأخذ لك مرأة يشيء عاشقره در روحي خطان ببن الدعوار قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون هرواحا بيان بلئ إيوه پرسيرتان لناكريت درباري أو گناهاني کردو مانا إيوه اش پرسيرمان لناكريت درباري أو كارو کردوانتان كأنجامي ددن هر کس برپرسی کارو کرده و بیرو قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو هو الفتاح العليم پیان بله رجق دید پروردگار من هم نلایک من کودکاتوا لبودوال لسر بنچین حق راستي راستی جمان دکاتوا باورداران با بهشتو بختوری کافرو هاول گران با دوزخو دردساری جاء بقمان لو روجدا او ذات هر خوي سردارو بالا دستو زانای سنورا. قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم دوباره پیان بله اده اوانم نشان بدن که دابتان پال خداو بهاو بشي اوتان دادنا نخيرها ولوهاو بشي نیاه لو وما ارسلناك الاك فتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون امه هابوهم خالشي نبيت ومان روانا نكردوا لكاتيك داب مجددرو ترسي نريد بوايان بل عمزور بيخالشي بمراستي النازان ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بوايكا فراندلين باشكي أمبالين يزندوبون ويديتدي أقر إيوار رازقون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون هُن بَلَى بَلَيْنِي الرُّوحُ يَكْتَن بِدْرَا وَكَانَتْ وَلَنْ دَاوَيْتَ وَكْدَاوَ كُتُن يَا بِشْكُوتْنِي بِكَن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكونا مؤمنين.أو نيب <تصفيق> باوربونوتيان هرجيز باوربم قرآن وبو هوا لجناكين كباس دكاد كأقيامته.خو قردي بنيت كاتك سمكاران واستن راون لبردم داد جاي برواد قري عنده قص دل ين بيكثرو لاوازكرا وكان بزور دارو ده دا صلاة دارو كان دلين اقري ونبونا يتكوسب او اي مباور دار دبوين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا اناحن صددناكم عن الهدى بعد ادجاءكم بل كنتم مجرمين ده دا صلاة دارو زور دارو كان ايج بلاوازكرا وجر دستا كان دلين وقال الذين استضيفون الذين استكبروا بالمكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له دادا واسر الندى ما العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ دوبار الله وازكره وجرد سكان وتيان بزردار ودى صلاة كان ناوانيا بلکو پلانو نقشي شوانا روش كاتيك فرمانتان پیاد داين بروا من بخدا نبيد شويني ريقو ريبازي نكوين هاولي بو برير بدين باشان هموان پشماني لدارونيان دادشار نوا بتایباتي كاتيك سزاو طولان بینی بوان آما ما اشت سندها كوتو زنجيري ا جرينمان كردك غردنيا وانه كبيب الرواب ايا باداش ددرنوا جگبوي كد ان ایمان لهیت شار ولاتک داد پی گمرتشی به در خلومن ننردوه ک خوش گزارن کن نه عنویت بید بر از تی ایما بی بر واین بم بیرو باوری ک به ای ودر ربانه کردوه. داشتن ود ایما سامانو نوی زور ترمن هیا ایما لقی قل إن ربي يبسطر ززق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي محمد پيان بلي براستي پروردگاري من رزق روزي دبخشيد با هرکس اكابيه ويد يا كمي دكاته وو تنجي هر بو تاقي کردنا ما بي وما زُرْبَيْ ولا بَن بالتي تقربكم عندنا مَان نَازَانُو من پِي وعمل وَمَا وَلَا بِالَّتِي آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لراست داننا مالتانو ننواتان نابنهوئي اوئي كابتواوي نزيگتان مخنوئي لأيما مگر کسيك باوريهنا بيتو كارو کردوئي تساچي جاء اوانا باداشتی تن برابر یان هيا بهویو کردوانای کا هر اوانیش لکوش کو تلا رکان بهجدا با سودایو آرامیو خوشی جیان دبنصر والذین قل ان ربي يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أي أي پیغمبر بيان بلا برصي پروردگارم رزقو روزید بخشید با هرکس لبندکانی يا لي دگريتوا هرشتك دبخشن او ذات جي پر دكاتوا عندك جار هر لدنيادا پاداش قیامت يجلا چترو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ خودايا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ بخشا بسرجم بندكاني ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اها اولائياكم كانوا يعبدون جديد تيك ميهن أو او صار روبا فريشتك براست ايا او يا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لولام دادالين پاچي استعيش بو تو اي پر وردگار تو يارو رو يا وري امي نك اوان نخير اميان ندپرست بلقوم جنيان دفرست زربيان باوريان جادو لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون جاییترم رو کستند صلواتی اوینی که قازان زیگیا زرق بکسیتر تنبگیند. با ونشی کستمیان کرد و دلین دبته جم سازی واقع ریکه ای و بدروتان دزانیو با ورتان عليهم آیاتنا بینات. قالو ما هذا الا رجلی یريد اي يصدكم. يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين کاتی چیش آیا تا آشکرا و رونکانی ام بسیاریان داره بخویند ره تو آ و کافران دالن؟ اما تنها که برای کو دیوید لریگور ربازی با و با پیرانتان ولتان اما تنها در یه چی هلبست روا؟ او حقو و راستی هاتوا هاتو دالن؟ آ اما تنها سحر و جادوی وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير جا خواهما هكذا كتبو نام أكماً بونا نردون تابيخوين نولي هیچ وو پشتوش هكذا كتبو نام أكماً بونا نردون كبه داريان بكاتوا لسزاي بإيماني بي بانترسينيت وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَا وَمَا اتيناهم فَكَذَّبُوا رسلي فَكَيْفَ كَانَ نكير او وَخَلْكَي بِيشْ أمانِيش بروهان خدا نکردوه بمر جاك نگه اشتونه تا دا يتشي من لدى صلاة داري که چیله گل وش دا برنامهای پیغمبرکانی منیان با دروزانی جای آن نبینن چون بو سوزای منو چیم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بيان بلة براسي من هريك آموجاري إيو دكم كبو خدا ولبر خدا دقالي يا بتنهاي هل ويستبكنو باشان بيربكنوا لم قرآن لم بيان بنا لم برنامج أم ها ولي إيو محمد شدنيا بل كوأو تنها ترسناري شيء إيو يا بيش أوي سزايشي سخد رو بروتان ببيت قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد پيان بلي هرچي پاداشتو كريكم دعوة کردوا هربو خوتن من پداشتم تنها لسر خدايا أو خدايش شاية بسر هم مشتكوا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب أي محمد بلي براستي پر وردگارم سر انجام حق دماليد بسر برستي ناحقيدا براستي أوزاتا شارز أوزانا بني بسنورا بنهيني الشارع وكان قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد هروها بلي حق راستي هاتو بطالنا حقيئي تردر ناكويت ندتوانيت دست بي بكاتوا ندتوانيت بقريتوا الدوخ جاراني قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب بلئي اگر من گمرابم، او به گمان گمرایی کامل سرخوم خو اگر رجای هدایتش بگرم، او به هوی وحی پاروادگار موعا کبوم دنیرد. براسی از ذاتها بی ولو ترا فزع فلاف و ت من مكان قریب خواعد ببایوان ببینید کاتیگلی ترس خریکان زیر رده کن دلیان کال دست در ناتنو رزگربونیان است همه یتر هر لنزی کواد دست جیر لهم التناوش ممکان بعيد. او کتاب بنا چاری دلیان ایمانمان با پروازگارمان بلم لو شويه ندوره و ايمانيان چون دز دکویت وقاد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وانا براستي كاتي خويبه و ريان بخودا نبو هر لدوره و باسين هن يشاره وكان ذكر دميان ليدكتا دور لزان ستوزانياري وحيله بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أوسايتر لنوان أمانو أوشتاني آرزويدة كان بربزدان را هر وقو پيشتر بهاوشي وي أمان كرا لبه باوران براسی وانا همیشه لجمانو دود لیک دارن که خالد چی